عشان لما يعدي من عليه اضطر ان هو يوطي رقبته فيوطي كرامته فلما وصل عليه ان موطى ركبته وفضل صدره رايح مش عايز يتهان يوم القيامه العذاب مهين مهين محد حدش يقدر يتفادى الهانه الهانه اللي فيه عذاب اليم قليم فظيع يا يسترخون في النار ولاذ بالله عذاب عظيم عذاب يا جماعه عذاب القيامه ده عذاب رهيب يا جماعه حسب ان انظرناكم عذابا قريبا لازم الجمله دي نفضل فاكرينها دايما يوم ينظر المر ما قدمت يدا الا انت عملته مش اي بس ويقول الكافر يا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 يا ليتني كنت ترابه ساعتها السؤال اللي بيجي في صدره ساعتها انا وديت نفسي فين انت وصلت نفسك لايه وصلت نفسك لايه تخيل لما يلاقي الرسول بيكرهه والملايكه بتلعنه والارض بتشهد عليه ورب غضبان عليه انا ايه اللي عملته في نفسي ده انا وصلت نفسي ده لو واحد وقع في الزنا قدام ابوه قدام ابوه طب قدام ربنا ما اللي بيوقع في الزنا ده قدام ربنا لو واحد قاعد في اوضه وله وقع جنبه من عسكري احسن يشوفه وهو بيدخن من اللي هو من العسكري ولا قال مثلا الاعلى من ربنا وخايف من المخلوق وخاف من البشر وبتتسطر عن اعينهم ليه يا جماعه لو واحد جه في وسط مسجد في خطبه جمعه ولا اذوب اللي وقع في الزنا ازاي طب ما الدنيا دي كلها مسجد كل ذره فيه بتسبح ربنا ازاي في وسط العبانه دي كلها نيجي احنا ندنسها بالكبائر وبالمقاصد اهيت لو واحد عدى جنب القصر الجمهوري قعد يتمشى يحصل له ايه؟ اه القصر الجمهوري وافق كده عمارة تعقبيان ده القصر الجمهوري يا امال بقى حما الملك مش حما ملك من ملوك الدنيا حما الملك الجليل ملك الكون يا جماعه العذاب الرهيب اللي في سوره النبأ والنعيم الرهيب اللي فيها الحد الفاصل الوحيد بينهم حرمات الله ناس عدوها وناس ما عدوهاش اللي ما عدوهاش خدوا النعيم واللي عدوها خدوا العذاب المقيم ما انا بحذرك اللي بتحصر انا بحذرك اللي متماديه ربنا لو ربنا غضب هيحصل لما ربنا خدوب على ابليس ولعنه لعنه يعني تاخده من الرحمه يعني ما عادش لو سمع كلام الدين يتاثر يعني ابليس ممكن يكون قاعد الوقت عايز يضل حد من الناس وهو بيسمع كلام الدين ما بيتاثرش لانه تلعن اطرد من الرحمه ما عادش يقدر يدوق رحمه ولا اسم الله لو ربنا طرد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 قبل ان يوضع الميزان هنعمل ايه يا شباب قبل ما يوضع الميزان هنعمل ايه انا عايزك توزن نفسك من دلوقتي انا عايزك توزن نفسك من دلوقتي انا عايزك تتوزن يا عايز يتوزن نوزن نفسنا من دلوقتي هنعمل ايه انت عارف انت هتوزن فيك ايه ثلاث حاجات هيتوزن قلبك يا ابي القلب اللي مليان شهوات حتى لو ما ربنا بجوارح قلب مليان شهوات وهيتوزن عملك عملك كله اللي عملته وهيتوزن جوارحك اعرف من الوقت وزن جوارحك ايه وزن عينك ايه بكيتي بيها كام مره ربنا يا جماعه اللي بيتقل عينيكي في الميزان بكائها من خشيه الله اللي بيتقل ودنك في الميزان سمعها للقران بخشوع اللي بيتقل قلبك في الميزان حب ربنا والاخلاص لربنا اللي فيه اللي بيتقل لسانك في الميزان كتر ذكر ربنا وتلاوه القران اللي بيتقل واللي كل ايدك في الميزان قد ايه قد ايه استعملتيها في ربنا وسبع الشرايط والمواقع الاسلاميه قد ايه مسكتي بقى المصحف قد ايه رجليك مشيت للمساجد والدروس وحضرت دروس في الجامعه وحضرت دروس للعلماء والضعاف الجامع قد ايه يا جماعه يا جماعه تقلوا جوارحكم من دلوقتي تقلوا جوارحكم يا جماعه عشان توزن في الميزان وزن تقيل يا جماعه تقلوا قلوبكم من دلوقتي ملوها حب ربنا املوها رضا عن الله يقين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 يا رب يا رب حبب الى ايدينا وارجلنا واعيوننا واسماعنا وابصارنا والساناتنا طاعتك يا رب العالمين يا رب استعملنا في كل لحظة من اعمارنا في طاعتك يا رب املا ليلنا ونهارنا بطاعتك يا رب يا رب غير حياتنا الى ما تحب وترضى اقنا على مرادك استعملنا ولا تستبدلنا استعملنا ولا تستبدلنا اصنعنا لنفسك اختارنا اصنعنا على عينك يا رب يا رب اخفف في قلوبنا علو الهم وحسن الظن فيك يا رب العالمين يا رب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 ogezekum mwaheri sura nahitari hello <laughs>